والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين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 جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُودٍ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 لِاصْحَابِ الْيَمِينِ سُلَّمٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَسُلَّمٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابِ الشِّمَالِ مَن أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ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 لَمَجْمُوعٌ إلَى مِقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الظَّالُونَ الْمُكْذِبُونَ لَأَكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُومٍ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 أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أَم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن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 وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون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 for the peace to you from the ederim Those who ever were enemies, they went to